يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمن تستكث ولا ربك فاصبر فاذا نقرنا في النقر فذلك يوم اذى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 كََ لِآِنَاعَد سَأُرهِكه صعودَا إهُ فَككََقنْ الدَ فَقُوتِلَ كَْفَ قْدَرَفُمَّ قُتِلَََ قن قدر الد ثمُ نَ ثمُا عَ سَوَبَ صَر ثمُ أَدَ بََ وََسَنْف بََ فًا قَالَ هذا إلا قون البشر سأصلي سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا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 وَكَانَ فِي هَٰذَا الله لِّمَن كَانَ يُرِيدُ أَن يَتَفَرَّغَ كَذَٰلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبروا الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سأتكم في سطر قالوا لم نكن من المصنين ولم نكن طعم المسكين وكن كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التلكرة معرضين كأن هم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا من منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَإِن كَانُوا مُسْلِمِينَ وَأَهْلُ